كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنَا وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَ ل كلَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِر رِّكَ لَ قُضَ بَنَهُم وَإِهُم لَفِي شَكِم مِنهُ مُريب وَإَِّ كُ لَّا لَوَفِيََّهُم رَبّكَ أأَعملَهُم إِهُ بِمَا يععمللونَ خَضيل.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 لا تَنصُرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِّلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولَ بَقِيَّةٌ يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ من أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ